মানবতার সমাধান إراطه الذين لم تعليهم غير المغضوب عليهم ولنضلين أمن بسم الله الرحمن الرحيم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَلَكِنَّ لَكَ لَا أَجْرَ وَلَنَا لَهُ الْمُنَبِّئُ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُرْسَلُونَ بِالصِّرَاطِ بِأَنَّكُمْ مَفْتُونٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ أَن سَبِيلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ فلا تطع على المكنن بر ابن والد ولو تدهن فيدهن في ورب ولا تطع كل حلاف مهين هم نازب مشاء ان بنمين من منا عدل خير معتدل افين بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنيه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على الخرقون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصلمنها مصبحين ولا يستثنون فقاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت فتنادوا المسبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا لهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغذوا حرد قابلين فلما رأوها قالوا إنا لقابلون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعض أين تتلاوون قالوا يا ويلنا وقد كانوا السجود فلا يستطيعون خاشعة الأبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكلم بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إنهم أسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوه لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبد بالعراء وهو مذنون فاجتباه رب فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ই মমমদিলিলিলিলে فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عادهم فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صبعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترون منهم باقيه وجاء افي الدعو ومن ان قبله والمعتفكات من الخاطئه فعصى الرسول ربهم فاخذهم اخذته بيد ان لم طغى الماء حملناكم في الجاديه نجعلها لكم تذكرة وتعيها اذ من واعيا فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكت دكة واحدة فاليوم عيد وقعة واقعة السماء اذن وهي والملك على امجاه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سمائيا يومئذ ترضون لا تخفى منكم خافية فاما كنتي كتابه بيميني فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيف هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغلق كعني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من رسلين لا يأكلوا إلا الخاطئون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 সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতমুখী হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে আল কোরআন এসব কিছু জানার জন্য দেখতে থাকুন পিস বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান আল কোরআনের पवित्र विशुद्ध जीवन जापन करना पुन सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगलेशे पीटिवी कुरान चूड़ान बार्ता महा মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছিল কোরআনকে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মমিনের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ शाई खब्दुर रहमान मदानी आसून कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस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 تُصِيبُ بِمَا تُصِيبُونَ وَمَا لَا تُصِيبُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِكَ هُمْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تُنْذِرُ Al-Fatihah. <laughs> على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة فاصبر صبراً يُبَصَّرُونَ لَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ في الأرض الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافرون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولائك هم العادون والذين هم لأمان وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم Look. ويركب لك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل منهم أن دخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغار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 ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله الله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 आल्ला साल्म, समर्पण करा मानुषयर हाथी बोम चले आसते बुझे पर इोम शांति बोम अनेक आगे पड़े गोहम्मद सल्लम जन्मग्रहण करें